يا ايها الذين امنوا امنوا بالله امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل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 وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ ولا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَّا هُوَ الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا تتخذ الكافرين أولياء تُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ من النار ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا الا الذين تابوا واعتصموا بالله وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلِصُوا دِينكُمْ لِلَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينكُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أجرا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 وكان الله شاكراً عليماً